أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الذين قالوا ربنا الله إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةُ أَن لَّا تَخَافُوا أَلَّا تَخَافُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنتُمْ تُوعَدُونَ نَحْنُ في الحياة الدنيا في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون ولكم فيها ما تدعون سُلِمَ مِنْ غَفُورٍ رَحِيم وَمَنْ أَحْسَن قَوْلًا مِمَّن دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ المسلمين.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 وما يلقها إلا الذين صبروا وما يلقها إلا ذو حظ عظيم وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله I'll be all alone.